What's the man? and وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له السماوات والأرض والله على كل شيء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم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 بل وقر